119. وَبَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَنْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا إن تصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعس لهم وعضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم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 119. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فعلم أنه لا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 افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سول لهم الشيطان سول لهم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 ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله ابغى لهم حسب الذين في قلوبهم مرض يخرج الله ولو نشاء لاريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولا نبننكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل واخباركم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول, الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضرر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا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 فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الاعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسألكم أموالكم إن 129. ويسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضراركم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا, تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإن 112. والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم